ما وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض.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 بِهِم فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ, لهم مغفرة وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ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 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير.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 فَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءٌ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَاءٌ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أن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 قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بماء